يتحمل ما يتحمل الأصل في التصرف في معمولاته فهذه مع محمولة في العمل على الأفعال والأفعال هي الأصول فلذلك يتصرف في, في معمولاته إذا كان تقدم المفعول فتقول ضرب زيدا عمر لأنه فعل هو الأصل في العمل أما هذه الفروف فهي فروع على الأفعال في العمل فلذلك لا يتصرف في معلوماتها كما يتصرف في, في معلومات ألف عام بالتقديم والتأخير من آخر ذلك وأيضا لأنها لا تتصرف جامدا ولأنها لا تتصرف جامدا يتقدم الفاعل وتارى يتأخر ويتقدم المفعول وتارى يتقدم المفعول على الفعل والفاعل زيدا ضربته. اما هذا ما يتصرف في معيناته لا بد من هذا الترتيب تذكر الحرف ثم الاسم ثم إيش ثم الخبر واضح الى هنا الا في موضعين يجوز فيهما تقديم الخبر عن الاسم اذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا لأن العرب تتوسع فيهما ما لا في غيرهما العرب يتوسعون في الظرف والجار المجرور ما لا يتوسعون في غيرهما فلذلك جاز تقديمهما على الأسماء في هذا الباب مع أن الأصل لا يجوز تقديم الاسم عن خبر لكن إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا جاز تقديمه عن خبر لأن العرب تتوسع في الظروف والجار الجار المجرور ما لا تتوسع في غيرهما فعلى هذا يجوز أن تقول إن في الدار زيدا إن في الدار زيدا إن عندك زيدا ليش لأن الخبر هنا ضرف أو جار ومجرور وإذا كان الخبر ضرف أو جار ومجرورة جازت الدين على عن اسمه هذا هو معنى هذين البيتين ولا تقدم خبارا حروفي إلا مع المجرور والظروفي أما مع المجرور والضمور فلك أن تقدم خبر الحروف على الأسماء كما في امثله رحمه الله كقولهم إن لزيد المالا وإن عند عامل جمالا لذوهم سعيد إن لزيد المالا نعم إن حرب نصر وكي نعم لزيد سند اسم الله مؤخر الشاهد تقديم الخبر على الاسم لأنه ظرف وإذا كان الخبر ظرفا جازة الدين لأنه جار مجرور سند واما عند عامل جمالا سام عنده ما. وعند الظرف مكون متعلق ومحذوف خبر ان مقدم ان مضاف مبار عند مضاف وعامل المدافلين وجماله خبر الجمال عند مضاف وعامل المدافلين وجماله اسم ان مؤخر احسنت والشاهد تقديم الخبر عنه لانه مضاف وإذا كان الخبر ضرفاً جازاً تقديمه فهذا هو حاصل درسنا اليوم أن العصل في هذه الحروف لا تتقدم أخبارهم على أسماءهم هذا الاصل إلا إذا كانت الأخبار ضرفاً أو جاراً ومجرورة يجوز التقديم وهنا أمر بس فقط منبع عليه وهو أن هذا الجائز قد يكون واجباً تقديم الخبر في الجار ومهرور قد يكون واجبا وذلك إذا اتصل بالإسم ضمير يعود على الخبر إن في الدار صاحبها إن في الدار صاحبها هنا تقديم واجب مو جائز في, في الناظم جائز لكن هذا الجائز قد يكون واجبا في بعض المواضع فمن هذه المواضع إذا اتصل بالإسم ضمير يعود على الخبر فهنا يجب التقديم ان في الدار صاحبها ان عند هند عدها ان عند هند عدها فهنا يجب التقديم لان الاسم تصل به ضمير يعود على الخبر هذا وقد يمتنع التقديم فيما هو كان جائزا بعد ذلك قلنا قد يكون واجبا قد يكون التقديم ممنوعا فإذا تقديم الخبر على ثلاث اقسام جائز, جائز وواجب وممنوع جائز وواجب وممنوع فالمنوع مثل إن زيدا لفي الدار إن زيدا لفي الدار فلم يجز أن تقول إننا لفي الدار زيدا ليش؟ و هنا يمتنع تقديم الخبر مع انه ظرف مع انه جار مجرور كما ترى ان زيدا لفي الدار ان زيدا لعندك و لا يجوز ان تقول ان لفي الدار زيدا او ان لعندك زيدا ليش يمتنعوا بتقديم لماذا بوجود اللام حسنته بوجود اللام فعلى كم أقسام الآن تقديم الخبر الظرفي على ثلاث أقسام جائز وواجب وممتنع فالواجب إذا اقتصن بالاسم رميل يعود على الخبر فهنا يجب التقديم والممتنع إذا اقتصن بالخبر اللام فهنا لا يجوز أن يتقدم عدا ذلك فوائش جائز ويذكرونه على ذلك المجوم لكن هذا يلاقل صحيحنا في الوحيد الشيء يلاقل صحيح يلاقل يلا صحيحنا يلاقل صحيحنا وبقية <تصفيق> الإعرابات هذه إعرابات إن في ذلك لآية نذنور نعرف الآية هذه التي ذكرها إن في ذلك لآية نعم حرف نصر التوقيت في حرف جرد ولا اسم اشارة لابنه محمد جرد والجار مجرور خبر مقدم لا آية لا مزحنق احسنت لا آية اسم هنا تقديم الخبر واجب مش عيس واجب تقديم الخبر واجب وان حقه ان في الداري صاحبها لان اتصل بالاسم النام إذا اتصلت بالاسم اللام وجب تقديم الخبر وإذا اتصلت بالخبر اللام وجب تقديم الاسم تأخير عن الخبر واضح فهنا يجب تقديم الخبر عن الحالة التي ذكرت أنه قد يكون واجبا طيب ان في ذلك لعبرة ان في ذلك لعبرة المشار والمبين في محل الجب، لا عباد إلا في زحلقة أو ركائز من يخر. هو الخبر عنه عن اسمه. طيب وفي القرآن كثير تقديم إن عليكم محافظين إن رجعنا إن كان. ذكره المشرح هذا الآية. قل رحمه الله تعالى وان تزد ما بعد هذه الاحرف فالرفع والنصب اوجيز فاعرفي والنصب في ليتا لا علنا اظهر وفي كأن فاستمع ما ينخروا حاصل هذين البيتين انه اذا اتصلت ما الحرفية الزائده بهذه الأحرف جاز فيها الاعمال والاهمال بذهاب اختصاصها بالجمله الاسميه فهذا هو حاصل شرح هذين البيتين انه اذا اتصلت ما الحرفية الزائده بهذه الأحرف السته جاز إعمالها وجاز إهمالها لذهاب اختصاصها بالجمله الاسميه فيجوز أن تقول إنما زيد قائم وإنما زيدا قائم ليتما زيدا قادم وليتما زيد قادم كأنما زيدا أسد وكأنما زيد أسد واضح هذا وإن تزت ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب فعل فيه إلا زيدت ما بعد هذه الأحرف الستة جاز فيها الرفع وجاز فيها النصب وهذا الحكم أظهر في هذه الثلاث الأحرف من غيرها والنصب في ليت لعل أظهروا وفي كان فاستمعنا يؤثروا هذا الحكم جواز الوجهين جائز بجميعها، ولكنه أظهر في هذه الثلاثة الأحرف. وما قرره المصنف رحمه الله تعالى من جواز الإعمال والإهمال مع اتصال ما الزائد بهذه الأحرف هذا مذهب من ثلاثه مذاهب، مذهب من مذاهب. وهذا المذهب هو الذي اختاره السجّاجي رحمه الله تعالى وهو ايضا قول الزمخشري. وهو أيضا قول ابن مالك ونسبه إلى, إلى ابن الصراج ونسبه إلى ابن الصراج فهذا هو المذهب الأول أن ما إذا تصل في هذا الأحرف يجوز ما وإهماله هذا الحكم في الكل بجميعها بجميع هذا الأحرف هذا مذهب من سمعته مذهب الزجاجي ومصنف عليه اختار الزمخشري ومذهب المالك ونسبه إلى ابن السراج رحمه الله تعالي. ابن مالك يقرر هذه عنفيتها ويقول وصل ما بذيل حروف مبطل اعمالها مبطل اعمالها وقد يبقى العمل شاهد يشان قال وقد يبقى العمل يقيت هذا وصل ما بذيل حروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل ايه قد يصبح ايضا العمل ولكنه قليل ولا كلا قديم ولا كلا اكثر رويش الإهمام، فما هذا وماذا بمالك؟ إنه يجوز الوجهين الإعمال والإهمام. ماذا جماهير النحاء؟ وعليه الإمام النحوي الجليل الجهود سبوي رحمه الله تعالى أنه إذا قصلت ما بهذه الحرف يبطل عملها ولا يجوز إعمال شيء منها إلا ليته بعدم ذهاب اختصاصها. إن ليت الوحيدة التي يجوز فيها الإهمال اما أما بقية الأحرف فلا يجوز فيها أو يتعين فيها الاهمال بقية الأحرف يتعين فيها الإهمال إذا اتصلت بها ما قالوا لأن اختصاصها ذهب فصارت تدخل على الجملتين على الإسمية وعلى وعن الفعليه فاذا لا تعمل فيبقى معنى ليت لان اختصاصها لم يذهب عند اتصال ما بها وقد سمع الوجهان فيها في قول الشاعر الا ليت هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فسمع الا ليت هذا الحمام وهذا الحمامه على الاعمال وعلى, وعلى الاهمال هذا مذهب من انه اذا اتصلت بها ماء القيت ولم تعمل الا ليت مذهب الجمهور وسيبويه رحمه الله تعالى قالوا ما الذي جعل المستثمر ميتا ان ذهب لم يذهب يعني اقتصاصها لم يذهب عنها ولم يزل, يزل عنها واما لقيه الاحرف زال عن الاختصاص بعد الاتصال فصارت تدخل على الاسميه وعلى الفعليات كانما يساقون الى الموت دخلت على الفعلية كما ترى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا دخلت على الفعلية أنما خلقناكم عبثا بعد اتصال من بها الجملة هذه هذة الحرف تختص بالجملة الاسمية فإذا دخلت عليها ما فإذا دخلت عليها هذا الاختصاص تدخل على الاسمية وعلى وعلى الفعلية فقالوا بعد ذلك ما تعمل لأنه ذهب عنها الاختصاص هذا مذهب سبوي واستثنوا ليتا مذهب نبي الربيع السجاج أن الأحرف هذه جميعا تهمل إذا اتصلت منها ما إلا ثلاثة أحرف وهي ما ذكر الناظر هنا ليتا ونعل وكأنه إلا ثلاثة أحرف هذا مذهب السجاج ذاك السجاجي ذاك السجاجي وهذا مذهب النبي الربيع ومذهب الزجاج ان الاحرف تهمل اذا اتصلت بها ماء الا ليت ولعل وكانه فهذه يبقى لها الاعمال ويجوز الاهمال فيها هذه يجوز فيها الاعمال وجزء الاهمال اذا اتصلت بها ماء إلا ليتا ولعل وكانه وكانه يبين كلمه في الحرف هذه طيب واضح لان هذا الدرس واضح ما عليه غبار سهل جدا الحمد لله حاصل انه اذا اتصلت ما الحرفية الزائدة على ما قرر المناظر يجوز في هذه الحروف الاعمال والاهمال لذهاب اختصاصها بالجملة الاسميه فيجوز ان تقول انما زيد قائم وما العرابي عبد الرحمن انما زيد قائم ان حرف نصب توكيد مكفوف وما كافه احسنت هكذا تعلم اذا اهملتها اذا اهملت ان فتقول انما إنا حرف ان حرف نصب توكيد وما ك مكفوفا كسي ان حرف نصب توكيد مكفوفة وما كافا وزيد متلاقى عين الخبر واذا قلت انما زيدا قائم فتكون انها حرف نصب وتوكيل ما هي مكروه بلان حرف نصب وتوكيل وما زائده لا تقول كافه فيها هنا تقول ما مايش زائده وزيدا الاسم انها وقائمون ايش خبرها هذا هو تجري على وتقس على هذا المثال تقس تقس على هذا المثال في بقيه الاحرف كأنما يساقون إلى الموت بعمر كأنما يساقون إلى الموت حرف تشبيه سنده وماء وماء زايدة كافة هنا سنده. ساغون في عمضارة مغير الصيرة والواء نائفانة شاهد يريد الشاهد في الايه وين الموجه الرؤوف على أن ان هنا أهملت كانه كانه هنا اغنيلت لان اتصلت بها ما الكافه وايضا هنا دخلت على جمله فعليه لها وقت طيب وانا سمحت لون ثانيه ان الجمهور الله عالم. كله وإن الله انا أنا مع الحريري ماذا السهل أسهل؟ ما خد بالأسهل في النحو. ما تعمل هنا إذا جاء دخلت على جملة فعليا ما تعمل وإنما يجوز إذا دخلت على جملة الاسميه هذا وهذا الأمر فعليا تهمل ولا تعمل. طيب. انما الهكم اله واحد او انما عندنا صح نوحى الينا ان ونوحى الينا انما الهكم ينور اله واحد انما الهكم اله واحد حرف نصب توكيد مقفوف نعم حسنته وما انما كافر حسن وإلهكم مبتدا وإله خبر وواحد صفة شاد نعم الله ربنا عبده وأنت يا أخي محمد محمد حمد صالح إنما الله إله واحد وعرب توفيدنا صبح سنته مكفوفة نعم وما كافة إنما الله برض الجلالة مبتدا نعم إله خبر واحد صحيح والشاهد أن إنا هنا أهملت وما تصرف لها ماء التافه ويجوز الاعمان فيها على ما قرر المسلم رحمه الله الناظر فهذا هو المذهب اخوانهم وهو اشهور هذا المذهب لا تظنونه مشهورا المذهب هو مشهور مذهب الجمهور انها تهمل جميعا الا ليته هذا هو المذهب المشهور لكن نحو لو قد او ياخذ به شخص من قد حكى بعضهم إنما زيدا قائم حكوه حكوه عن أرض إنما زيدا قائم بنعمال في إنا حكى الزجاجي ومن وغيره أيضا حكى هذا شاب ما نحكي لكنهم يقبلوا هذا في ليت لأنها ما ذهب اختصاصها مع اتصال ما فما يقال ليتما يقوم عمرا ليتما يقوم عمرا هذا ما موجود وإنما تدخل عن جلاء الاسمية مع ما وبدوني وبدون ما بيتم زيد قادم ويجوز ليت زيدا قادما في ليت مؤكد الحكم لكن خلافه رقيق اللهم حرم سحيلة منا ونبل شو لا يمنع السرور منا